النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك تسعة عناصر من الجيش الرافضي وتدمير اثنى عشر آلية عسكرية لهم بكمين في الرمادي هلاك وجرح من الحجدين الرافضي والعشائري المرتدين بعبوات جند الخلافة في بيجي هلاك وجرح من البكك المرتدين في ولاية الشام هلاك ضابط وعناصر من الجيش والشرطة المصرية المرتدة في ولاية سيناء البداية من ولاية العراق من الرمادي هلاك تسعة عناصر من الجيش الرافضي وتدمير اثنى عشر آليةٍ عسكريةٍ لهم بكمين في الرمادي بتوفيق الله ومنه استهدف جنود الخلافة عجلةً للجيش الرافضي المرتد قرب منطقة النخيب غرب الرمادي بعبوةٍ ناسفة ما أدى لهلاك خمسةٍ منهم وإصابة ضابطين وعلى الطريق الرابط بين بغداد والرمادي كمن جنود الخلافة أول أمس لشاحناتٍ محملةٍ بآلياتٍ عسكريةٍ للجيش الرافضي المرتد حيث فجروا عليهم عددا من العبوات الناسفة ما أدى لهلاك أربعة منهم وتدمير اثنى عشر آلية عسكرية ولله الحمد على توفيقه وإلى بيجي هلك وجرح من الحجدين الرافضي والعشائري المرتدين بتفجير عبوات الناسفة في بيجي بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة أول أمس من تفجير عبوة ناسفة على تجمع لخبراء متفجران في حي النفط وسط مدينة بيجي ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وفي منطقة الفتحة شمال بيجي استهدف المجاهدون آلية عسكرية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها ودمرت آلية للحشد الرافضي المرتد وهلك وأصيب من كان على متنها إثر استهدافها بعبوة ناسفة في حي النور غرب بيجي ولله الحمد والمنة أما في نينوى تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش العراقي المرتد في منطقة الحمدانية شمال الموصل أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الفضل وحده وإلى كاركوك استهداف آلية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة في قرية البقعان أمس ما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين كانا على متنها أحدهم في حالة حرجة نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي الأنبار استداف آلية القيادي في الحجد العشائري المرتد المدعو حميد علاوي العامري بعبوة ناسفة وذلك في قرية نويعم واربهيت ما أدى لمقتره وإصابة من كان معه وتدمير الالية بالكامل ولله الحمد وإلى دجلة تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للحشد العشائري المرتد في قرية الشبالي شمال منطقة الشرقاط ليلة أمس ما أدى لتدميرها وإصابة عنصر كان على متنها ولله الحمد وحده ننتقل إلى ولاية الشام هلك وجرح من البكك المرتدين في ولاية الشام البداية من الحسكة تفجير عبوتين ناسفتين على آرية للبكك المرتدين على طريق الغاز بالقرب من حقل لجبسه أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد على توفيقه أما في الرقة تفجير عبوة ناسفة على دراجة يقلها اثنين من عناصر البكك المرتدين في قرية العدوانية شرق سلوك ما أدى لتدميرها وهلاك أحدهما وإصابة الآخر ولله الحمد والمنة وأخيرا إلى ولاية سيناء هلاك ضابط وعناصر من الجيش والشرطة المصرية المرتدة في ولاية سيناء بتوفيق من الله قام جنود الخلافة بتفجير عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش المصري المرتد في منطقة جبل الحلال ما أدى لتدميرهما وهلاك ثلاثة عناصر بينهم ضابط وجرح ثلاثة آخرين كما تم وسط العريش قرب ميدان الرفاعي استهداف عنصرين من الشرطة المصرية المرتدة بنيران جند الخلافة ما أدى لهلاكهما ولله الحمد والمنة على تسديده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك تسعة عناصر من الجيش الرافضي وتدمير اثنى عشر آلية عسكرية لهم بكمين في الرمادي هل كا وجرح من الحشدين الرافضي والعشائري المرتدين بعبوات جند الخلافة في بيجي هل كا وجرح من البكك المرتدين في ولاية الشام هناك ضابط وعناصر من الجيش والشرطة المصريه المرتدة في ولايه سيناء وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشفي المدا بالوريد اشباع وحوش الصعيدي من فاطشات العشودي اغر اللظ بالحديد واشبل مد بالوريد اغر اللظ بالحديد واشبل مد بالوريد واش اشبع وحوش الصعيدي من فاطشات العشودي